وغايتها تطهر ندي يا جهل الغريب قلبك ذليل ومدمعك بادي على صهوه جواد الهم بسم حامل حمى نادي مني سجد ارفع دخيلك يا وصل هادي انا بهالمره ما تحقق غاية مرادي أريد سيد بعينك تشوف أحسنكش غادي وحيد وجم بالملجم عليه بسيفه متمادي عليه بسيفة متمادي صد للنجف صد gay ya ya banaba el ali دفا تشكث نوايب يا علي جم على ترباني لك غالي ما ينجلي غم شي صبرك الذكر اسمك حصن ومن الحزن عصم تعاين رحمة البارل حسين يطلب الرحمة يقلهم ماي شربوني ولا من شف إلا تقدم كهف عطشان وجروح الرقي من بجسم رقي من نامت بجسمة رقي نامت syd lill العاشر اعرضها خضوع السيد الطاع يغرغام الحرب شبلك عليه التمت اضباع حوافر خيلهم ظلت مطر يحفر صدر قاع عن الكرب لا قبولا حبيبك يخلص انزاع عسنك يا علي تنحق على الباقي من الضلاعة سفر هالعيلة ما ادري اشتوا الدع ساعة, وداع اشتودع ساعة وداع dla mnie وصل غير وقل عرفتك قال الصدر صياخيد الدهر بيدك عجائب منها متفجره يا كرار سلاك تقدر تعيد كربله الكر على ابنك تنحني وتقلع سهام الجاثيه بصدر وجاج العبر مو بالخد ظن مجراه بالطبر اذا شفت بلهيب الحر سليب وغسله دم نحر سليب وغسله دم نحر صد للنجى Setki wnętrzny, mój gajcie, tak lepta. Ładzie للشاعر أسامة العامر